عَيْنَي أَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ فَجّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوقِنُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّ طاعن منكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ام ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا فوقاه الله شر وذلك اليوم ولطاه النذره والسرى وجزا لنا الخضر جنة وحريرا متكئنا فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرارا ودانية عليهم حلالها ودلنت قطوفها تذليلا والنطاف عليهم بآلية من شدة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقدير ويصطفون فيها كأسا كان ميزاتها جبلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم الغنم مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا ام من ثرى وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ عَيْنًا وَمَنْهًا كَبِيرًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا كَثِيرًا إِنَّهَا جزا ان وكانت اعيكم مشكورا اننا نحمدنا عليك القران تنزيلا فصد الحكم ربك ولا تطا من اثما او كفورا واذكر اسم ربك بكره واص